يا سعود يا سعود يا سعود, يا سعود يا يا عساني فدوه لعيونك انا الرياح تشوف أدعابك أكبر أماني والواني تقص الصبر والحلم غابا ودي همي لو أشكهم يلي ملاني لو كان ما تفهم حروف الكتابة أرمي حمل صدري وريح لساني وسج جبالي فوق متنا السحابة يا سعودي يا فرحة sawayuni ya sanini jadwa طفل انت شوف العابك اكبر اماني والواني تقص الصبر والحلم غابا والقاص ده صمت كبير طواني والصمت يا الغالي ملاله غرابا ودك تلاعبني وانلي زماني يلعب بكيف على راس نبا عساك ما تتعب وتوقف مكاني تقاسمت صبرك عيون الذيابة وانا الضحوك اللي خفوك يعاني وانا الوحيد اللي يخفي عذاب يا سبب عيوني يا سلي جدوة عيونك عن رياح الكابة قفل انت شوف ألعابك أكبر أماني والوقت قص الصبر والحلم غابا أماثل الراحة وضمد كياني واخفي سؤال ما ظهر لي جوابا والعمر رحلة والأماني مواني وانغى بحلم من يعوض غيابا Amen. Oh, oh, oh. كلما بنيت الحلم بين المباني ألقاه مثل اللي طارد سرابا وعد الأول حظ ويميل ثاني كنا الفرح بدينه يصك بابا وضيت بالمكسوم والماكفاني Âmann tibeli عندي yallah higabah Rødvæk bæl-mæsup umma kifanim Âmann